لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرطيم كانوا من آياتنا عجبا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين إحصال مال بس أ مدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيء آمن بربهم وزدناهم هدى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 دونه آلهة لولا يأتون عليه بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا